ما تَسِقُ مِنْ أٍَُّ أَجَه وَمَا يَستَأخِون لا تسفُ مِنْ أٍَُّ أَجه وَماَا يستأخون قَّ أَسَل النررسُنا ترا رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلنا أَبُو دَرٍّ لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ أَبُو دَرٍّ لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئُهُ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئُهُ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَأَيُّ مِنْ إِثْلِنَا وَقَوْمِهِ عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُ مَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ كَذَّبُوهُ مَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وجعلنا ابن مريم وأمه آية يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم, بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم لهم زهرا كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديه فذرهم في غمرتهم حتى حين فذرهم في غمرتهم حتى حين ايحسبون انما نمدهم به مما لديهم وبنين ايحسبون انما يمدوه به من مال ودين نسارع لهم في الخيرات نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون لما يشعرون ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون إن الذين هم من خشية ربهم مشتكون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا ये पूर